فلم نشرح لك صدرت ووضعنا عنك وزرت الذي أنقض ظهرت وَرَفَعْنَا لَكَ الْكَرَّ فَإِنَّمَا غَلَّوَ السَّرِيُّ السَّرَاءُ إِنَّمَا غَلَّوَ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فانصب